ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يرامون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 تريدون أن تجعلون الله عليكم سلطا مبينا إن الملافقين في الدرب الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتقدوا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولى سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يسعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما